الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فاستهل هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى في هذا الحرم المبارك بحمد الله تعالى وشكره سبحانه على, من على ما من به من معاوده هذه الدروس واستئنافها بعد سنوات طويلة من الانقطاع وسائلا الله تعالى أن يجزي المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم معالي الرئيس حفظه الله على حرصهم وتشجيعهم وكثره اهتمامهم بهذه الدروس التي في هذا المكان وفي غيره من الأمكن في هذا المسجد الشريف فجزاهم الله خيرا ووفقهم وأدام توفيقهم وادام توفيق كل المسؤولين في هذا الحرم المبارك وزادهم توفيقا وبصيره وهدى وتقبل منا ومنهم بمنه وكرمه انه اكرم مسؤول وهذا الدرس ان شاء الله تعالى سيكون في كتاب من الكتب العظيمة الجليلة المختصة ببيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه للناس كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالبيان من مهمة العلماء كما هو معلوم سواء كان بيانا لكتاب الله تعالى أو بيانا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب الذي سنبتدي فيه الدرس إن شاء الله وهو كتاب الإمام الخطابي حمد ابن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وثمانين رحمه الله تعالى الذي شرح فيه احد دواوين الاسلام العظام وهو كتاب الامام ابي داوود السجستاني رحمه الله السنن الكتاب المعروف والمشهور السنن لهذا الامام العظيم العلم احد اوعية العلم احد اوعية العلم وائمة هذا الشأن أحد الأئمة الستة رحمهم الله الذي استفاد الثناء عليه من الأئمة ومن غيرهم من, من تلاميذه ومن من انتفع بكتابه منذ أن لفه رحمه الله في القرن الثالث إلى يومنا هذا رحمة الله عليه وجزاه خيرا على ما قدم وبذل من علمه ومن ما من الله عليه به ومن ما ذكر في هذا الكتاب من الفوائد والفرائد فهذا الكتاب قد قد شرح هذا الكتاب العظيم لأبي داوود السجستاني الذي قلنا أنه أحد داوين الإسلام العظام أحد الكتب الستة التي أطلق بعض العلماء عليها الصحاح الستة وهو في اصطلاح أو استلاف في تجوز لأنها ليست كلها في الصحة ليست كل ما فيها صحيح معاد الصحيحين لما سون الأربعة ففيها الصحيح وفيها غيره من الحسن والضعيف وغير ذلك مما هو واضح فالمقصود أن أن هذا هذا الإمام الخطابي رحمه الله شرح هذا الكتاب العظيم والديوان الجليل في كتاب سماه معالم السنن معالم السنن يعني يقصد به سنن أبي داود التي عرفت بها أو التي هو رحمه الله وضع على هذا الاسم لأن المؤلفين كما هو معلوم يضعون لمؤلفاتهم أسماء فبعضها يشتهر بنفس الاسم الذي وضعه له مؤلف أو الكثير منها اشتهر باسم من آخر أو بمختصر مثل ما يقولون صحيح البخاري أو صحيح مسلم بالاختصار اشتهر بهذا ولكن هو له اسم آخر وضعه له مصنف أو مؤلفه رحمه الله فالبخاري مثلا كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ومسلم المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب ألفه الإمام أبو داود السجستاني أحد الأئمة الستة رحمه الله وكتابه من الجلالة والفائدة والنفع لعموم المسلمين ما لا مزيد عليه فشرحه الإمام الخطابي في هذا الكتاب وقال في تصدير كتابه نستفتح هذا هذا الدرس بتصدير رحمه الله تصدير شارح الكتاب حينما قال رحمه الله قال اعلموا رحمكم الله ان كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب معروف الورد هذا كلام رحمه الله الورد وهو ايش الوظيفة التي, التي يعني يداوم عليها الشخص من تلاوة بقراءة او ذكر او نحو ذلك يواضب عليها بدون انقطاع ويواصل عليها يسمى وردا الورد وهو من ورود الابل ومرود إلى الماء من ورد الماء فهذا الورد وأما الشرب فهو الحظ والنصيب من الماء فصار لكل في كل طائفة من الفقهاء على اختلاف المذاهب أصبح لكل منهم يقول ورد وشرب يعني يعني يعني أنهم التفتوا إلى هذا الكتاب واتخذوا منه سببا واتخذوا منه وسيلة لبيان الأحكام أو للدلاله على ما أرضى الله به عز وجل وما حكم به من أحكام مستدلين بما في هذا الكتاب الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشارح رحمه الله صدر هذا الكتاب بهذا القول يعني في ضمن مقدمته وكما سمعتم أنه متعلق بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب السنن الذي لا بد لنا في بدء هذه الدروس من التقديم بين يديه بين يدي الشرح لهذه, لهذه الأحاديث التي ضمنها هذا الكتاب من مقدمة تكون مدخلا يعني لابد منها ضرورية حتى تسهل الوقوف على ما في هذا الكتاب من فوائد وما فيه من معاني وما فيه من فقه فالتقديم بين يديه بهذه المقدمة أمر ضروري وأرجو أن, أن, أن تكون فيه تتسع الصدور لما في هذه المقدمة أو المدخل إن شاء الله تكون فيها فوائد نستعين بها بعد توفيق الله ومعونته على فهم هذا الكتاب وحل مشكلاته وبيان ما فيه من الفقه والأحكام لأنه, لأنه مؤلف مخصوصا لبيان الأحكام هذه الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب الجليل السنن اعتمدها أو جعلها مخصوصة بالأحكام, بالأحكام. لم يذكر فيه شيئا آخر من الأبواب الأخرى من الزهد والفضائل والآداب والقصص والأخبار خصه بالأحكام. فلذلك من الأسباب يعني من الأسباب التي تبوء بهذا الكتاب هذه المنزلة العظيمة هو اختصاصه. وأن صاحبه الإمام أبو داود رحمه الله جعله مختصا بالأحاديث التي تستنبط منها الأحكام فذكر فيه كل ما استدل به عالم أو ذهب إليه ذاهب ذكروا في هذه السنن فالإمام أبو داود رحمه الله عالم أشهر من أن يعرف به لكن لا بس من المرور العابر أو السريع على ترجمة رحمه الله فقد ولد في القرن الثالث كما قلنا في سنة مئتين واثنين في في مطلع القرن الثالث في مطلع القرن الثالث الهجري وتوفي في أواخر هذا القرن في أواخر هذا القرن وهو في, في يعني وفاته كانت كانت وفاته سنة مئتين وخمس وسبعين سنة مئتين وخمس وسبعين فتوفي في فولد في مطلع القرن الثالث وتوفي في آخره وهذا القرن الذي ولد فيه هذا الإمام رحمه الله يقولون أو يصفه العلماء بأنه القرن الذهبي العلمي الذي نضجت في حضارة الإسلام وعلومه واستوت على سوقها هذا القرن الذي ولد فيه الإمام أبو داود والذي عاش فيه وتوفي رحمه الله وقد عاصر فيه الأئمة الجلة من العلماء العظام الكبار من المحدثين والفقهاء مثل الإمام البخاري ومسلم ومثل الإمام أحمد ومثل من بعدهم أيضا أصحاب الكتب بقية الكتب النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم في جميع الفن العلم سواء كان في الناحية الدينية الحديثية أو الفقية أو في غيرها من النواحي كان عصرا ذهبيا متميزا كان يسموه أو أطلقوا عليه أو وصفوه بأنه العصر الذهبي العلمي من الناحية العلمية للي الإسلام فألف أبو داود رحمه الله هذا الكتاب كتاب السنن وسماه السنن سماه هكذا السنة لأنه ذكر ذلك بنص في رسالته لأهل مكة كتب رسالة لأهل مكة ومطبوع موجودة يصف فيها بسنة أرسل إليه لما أرسل إليه يسألونه عن هذه السنن سمعوا بهذه السنن في بلدهم لاستفادة الثناء عليها ووضوح و... و... جلالتها و... و... و... وكثرة قصد الناس لها واتمام بها، فأرسلوا إليه يسألون عن هذه السنن وأحاديثها هل هي أصح ما في الباب فكتب إليهم رسالته كتب إليهم هذه الرسالة التي هي مشهورة برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه فذكر أن أنكم سألتموني أنكم سألتموني عن كتاب السنن فنص على أنه كتاب السنن والسنن جمع سنة السنة جمع سنة وهي مرادفة, مرادفة للحديث النبوي السنة مرادفة للحديث النبوي يعني معناها نفس معنى الحديث النبوي وهو الحديث النبوي ما هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقيه السن أو خلقيه أو صفة خلقيه أو خلقيه هذه كلها يطلق عليها الحديث الحديث النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السن ترادفه بمعنى الحديث أيضا وفرق بعض العلماء بين السنة والحديث بتفريق فقالوا بأن السنة السنه هي هي, هي الـ الـ السلوك العملي سواء كان في روايه يعني التشريع يعني الاحكام الشرعيه سواء كان هناك فيه اقوال يعني كلام أو روايه او ليس فيه واما الحديث فهي روايات لكن الأرجح والاشهر أن السنة مرادفه للحديث مرادفة للحديث وسماها السنن لان هذا اصطلاح عند اهل الحديث السنن اصطلاح من الصلاحات المؤلفات التي ألفها أهل الحديث منها الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك فالسنة في الصلاح أهل الحديث هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأبواب الفقية على الأبواب الفقية هذا كما ذكره عبد الحي الشيخ العلام عبد الحي الكتاني في رسالته المستطرفة التي سماها رسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة فذكر أن كلمة السنن أو أن مصطلح السنن هو تعبير عن الكتب التي ألفت مرتبة على الأبواب الفقهية أحاديثها مرتبة على الأبواب الفقهية الحديث التي في هذا الكتاب مرتبة على الأبواب الفقهية يعني يبدأ بالصلاة ثم الزكاة كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج ثم البيور أو النكاح إلى غير ذلك إلى آخر الأبواب الفقهية المعروفة وأن ذكر كذلك في هذه الرسالة أن المؤلفين في الحديث قبل زمان أبي داود كانوا يؤلفون الجوامع والمسانيد لكن لم يمحضوها للسنن الأحكام السنن الأحكام يعني إنما ذكروا فيها بالإضافة إلى الأحكام يعني الأحكام أيضا ذكروا اخبار وقصص أخبار وقصص وآداب ومواعظ هذه موجودة في كتب الجوامع والمسانيد مثل مثل الصحيحين ومثل بقية الكتب الحديثية الأخرى ومثل مسند الإمام أحمد وأبي يعلى ومسند البزار وغيرها فهذه تشتمل على هذه كلها ليست ممحضة فقط للأحكام كما هو, كما هو الحال في كتب السنن وعلى رأسها وفي الطليعة منها كتاب السنن لأبي داود الذي ذكر كثير من أهل العلم أنه أول من ألف بالسنن على هذه الطريقة أول من ألف بالسنن في هذه الطريقة ذكر بعض العلماء ذلك لكن ونازع في هذا بعضهم قال لا ليس هو من أول من ألف في السنن وعلى أي حال فإن المؤكد المؤكد أنه رحمه الله أن أبرى داود رحمه الله هو من أوائل المؤلفين في السنن السابقين إلى ذلك لا شك في هذا حتى لو لم يكون هو أول ألف في السنن لمنازع في هذا لكن بدون شك وبدون خلاف أنه من أوائل المؤلفين يعني من السابقين إلى التأليف في هذه هذه السنة حتى أن الخطابي رحمه الله صاحب الكتاب الذي الذي شرح هذه السنة والذي سا يكون هذه الدروس في في في هذا الكتاب ما لا إلى هذه هذه القضية وهو أن أبا داود رحمه الله قد ألف في هذا التأليف في هذا الكتاب تأليفا ذكر فيه من أصول العلم وأمهات الفقه ما لم يتقد اسبقه فيه سابق ولا لحقه فيه لاحق يعني جزم بأنه على هذا التريب أن ابا داود رحمه الله في هذا الكتاب لم يتقدمه سابق إلى ما جمع فيه من أصول العلم وامهات الفقه ولا لحقه فيه أيضا لاحق يعني تميز على من ألف في هذا سواء من سبقه إذا قلنا أنه من السابقين يعني من المؤلفين الآخرين أو من لحقه بعد ذلك هو متميز عليهم بأنه في هذا التصنيف الذي بهذا على الطريقة وعلى هذا الرصف وعلى هذا التبويب الذي يعني لم يتقدمه أحد قبله ولم يلحق به أحد فيه الإمام أبو داود رحمه الله كما قلنا مؤلف هذه السنن لقي من الثناء العاطر من أئمة هذا الشأن ما لا مزيد عليه فالإمام ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح يقول فيه يقول في أبي داود كان أحد أئمة الدنيا أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا كان أحد أئمة الدنيا شوف كلام ابن حبان هذا أحد الأئمة أحد أئمة المحدثين المعروفين صاحب الصحيح ابن حبان البستي رحمه الله يقول في أبي داود كان أحد أئمة الدنيا فقها وحفظا شوف جمع بين الفقه والحفظ لأنه سيأتي كلام على موضوع الجمع بين الفقه والحديث كلام الخطابي رحمه الله الإمام الخطابي في صدر مقدمة على الكتاب عندما تكلم أن, أهل أن الناس في زماننا قسموا إلى فرقتين أهل حديث ونظر وأهل رأي وأهل حديث وأثر وأهل رأي ونظر يعني سيأتي كلام على مسألة الجمع بين الحديث والفقه فيما عندما نتكلم أو عندما يأتي الكلام على كلام الخطاب رحمه الله في انقسام الزمان في انقسام الناس في زمانه الى هاتين الفئتين فقال كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا جمع وصنف وضب عن السنن جمع رحمه الله وصنف رتب يعني رتب كما قلنا الاحاديث هذه الأحكام التي رتبها على أبواب الفقه وذب يعني دافع عن السنن رحمه الله دفاعا عظيما ابن الأعراب أحد رواة السنن أبو سعيد من الأعراب أحمد بن محمد وهو الحافظ العالم الزاهد الورع شيخ الحرم وهو أحد رواة هذه السنن عن صاحبه أبي داود يقول لو أن رجلا شوفها اسمعها هذه الكلمة العجيبة لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف وهذا الكتاب لم يحتج معهما لم يحتج ما لم لا يحتاج يعني لا هذه مجزومة لأنه فعل لم يحتج لم يحتج مو من الاحتجاج لا من الحاجة لم يحتج من العلم لم يحتج معهما إلى شيء بته وقال هذا الكلام وكتاب وكت كتاب أبي داود بين يديه كما هذا الكتاب بين يديه قال أنه لم لما كان كتابه السون أبي داود بين يديه قال هذا القول أنه لو أن أحدا لم يكن عنده في بيته إلا هذا المصحف إلا المصحف وهذا الكتاب يعني سن أبي داود لم يحتاج إلى شيء معهما يكفيه يعني المصحف وسون أبي داود هذا قاله الإمام الحافظ الورع شيخ الحرم الحافظ ابن الاعرابي احد روات السنن عن صاحبه ابي داود الحافظ الحربي ابراهيم الحربي رحمه الله صاحب غريب الحديث ايش يقول يقول كلمة ايضا عجيبة الينى لابي داود الحديث كما الينى لداود النبي عليه السلام كما الينى لداود الحديد. الينى لابي داود الحديث النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الينى لداود عليه السلام النبي الحديث يعني معنى أنه أن أبا داود رحمه الله كما أن داود عليه السلام أولين له الحديد فصار يتصرف فيه ويصنع منه الدروع السابغات ويصنع ما شاء من الجفان والجواب الأسرسياء وغير ذلك من الصناعات المعدنية أو الحربية كذلك ممكن نقول أسلحة الحرب ولا من السيوف ومن غيرها والخوذات وغير يعني يتصرف بها بما شاء ألين له الحديث لأن الله ألان له الحديث فكذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ألين له الحديث يعني أنه أنه أتقنه وتمكن وتضلع منه بحيث اصبح أصبح التصنيف فيه والكلام فيه وبيان ما فيه من الأحكام والفوائد والفرائد وغير ذلك أصبح مثل إلانة الحديد لداود عليه السلام أصبحت أصبح متواعة, متواعة لديه سهلة عليه فيه إشارة في هذا الشهادة وإشارة إلى تمكنه رحمه الله وتضلعه وتمكنه من التصرف الذي يقتضيه هذا العلم الشريف حسب القواعد المصالحة ثم أيضا ممن أثنى عليه أيضا الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء فقال كان رأسا في الحديث والفقه شوف كان رأسا في الحديث والفقه الاثنين بل كررها كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه في الاثنين راسا في الحديث وراسا في الفقه ذا جلاله وحرمة وصلاح ذا جلاله وحرمة وصلاح وورع حتى أنه أو حتى إنه كان يشبه بأحمد رحمه الله فأثنى عليه كثير رحمه الله وهذه نبذ ان اقتصر على بعضها ل الكلام على الفوائد الباقيه او المهمات الباقيه المتعلقه بهذا فقلت ان السنن هي الكتب المرتبة على الابواب الفقهيه فاصبح بذلك المقصود بالسنن كتاب السنن الكتب التي تجمع الاحاديث الأحاديث النبوية فقط المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مقوف ما في حديث صحابي ما في آثار هذه السنن أول, اول صفه لها انها تجمع الاحاديث المرفوعه عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية أنها متعلقة بالأحكام فقط ليس فيها كما قال هو, كما قال هو رحمه الله في رسالته لأهل مكة لم أذكر فيه كتاب الزهد وكتاب الفضائل للأعمال وغير ذلك لم أذكره إنما جعلته خاصا بالأحكام فقط الأحكام فالصفة الثانية أنها الأحديث هذه متعلقة بالأحكام الثالثة أنها مرتبة على الأبواب الفقهية يعني كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج إلى غير ذلك فقال رحمه الله لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد والفضائل وفضائل الأعمال وفضائل الأعمال وغيرها هذا كما قاله في رحلته في رسالته لأهل مكة أحاديث هذا الكتاب أحاديث سنن أبي داود رحمه الله هذه من المواطن الهامة في البحث أيضا أو في الكلام على سننه حديث رحمه الله أحديث كتابه السنن هي كما نص عليها وما بينها 4800 حديث ذكر 4800 حديث كلها في الأحكام كلها في الأحكام نص على ذلك في رسالته على أهل مكة وكما هو واضح ممن يستقرئ ويتتبع حديث الكتاب كلها في الأحكام كما يقول لم يذكر فيها غير الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لكن العدد في هذه السنن يختلف بإختلف عدد السنن سنن كتاب سنن أبي داود 4800 على ما نصه هو رحمه الله على ذلك لكننا نجد اختلافات في النسخ نجد اختلافات في النسخ في نسخ هذه السنن سبب ذلك ما هو وكثرة الرواة أيضا ذكروا سبعة رواة وبعضهم أوصلهم إلى تسعة ولكن الأشهر من رواة السنن يعني الرواة الذين روى وهذه السنن عن أبي داود أشهرهم أربعة الأول أبو علي اللؤلؤي أبو علي اللؤلؤي محمد بن أحمد هذا توفي سنة 333 روايته للسنن هذه أصح الروايات وأشهرها وهي العرض الأخيرة يعني نسخة الأخيرة لأنها قرأها على أبي داود مرات متعددة آخر هذه القراءات في السنة التي توفيها فيها أبو داود رحمه الله يعني 275 فهي تمثل العرض الأقيرة زي المؤلف, المؤلف مثلا لم يؤلف كتاب ويطبعه عدة طبعات ينقح ويزيد فيها وكذا الطبعة الأخيرة التي استقر عليها المؤلف يعني تمثيل هذا تشبيه على النسخ هذه أهمية النسخ هذه هي هي التي تمثل الطريقة أو الصفة التي ارتضاها عليه المؤلف. هذا رواية اللؤلؤي رحمه الله هي تمثل العرض الأخيرة أو نسخة الأخيرة التي التي اعتمدها الإمام أبو داود رحمه الله لأنه قرأ عليه في آخر حياته في السنة التي توفي فيها اللؤلؤي. هذه الرواية الثانية روايته ابن داسة أبو بكر أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار هذا المتوفى سنة ثلاثمائة وأربعين ثلاثمائة و وأربعين هذه الرواية مشهورة أيضا ولا سيما في بلاد المغرب مشهورة ولا سيما في بلاد المغرب وهي قريبة من رواية اللؤلؤي يعني متقاربة من رواية السابقة وهي المشهورة اللي تقول لنا أن أشهر الروايات وأخرها التي عرضها على أبي داود وقرأ عليه في آخر حياته في آخر الس في سنة اللي توفي فيها هذه الرواية رواية ابن داود أيضا قريبة من رواية اللؤلؤي وليس فيها اختلاف بينها والرواية اللؤلؤي إلا بالتقديم والتأخير، إلا بالتقديم والتأخير. الرواية الثالثة المشهورة أيضا وهي رواية ابن الأعرابي الذي ذكرنا قوله قبل قليل أبو سعيد الأعرابي أبو سعيد الأعرابي أحمد بن محمد الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم. هذا أحد روات السنن عن أبي داود كذلك وروايتها فيها نقص روايته فيها نقص من بعض سقط منها بعض الكتب. في من كتب السنن اللي هي 36 كتابا السنن هذه تضمنت 36 كتابا يعني كتاب الصلاه هذا واحد كتاب الصيام اثنين كتاب الزكاة ثلاثة وهكذا حتى بلغت 36 كتابا في نحو 1800 يمكن وثمانين بابا في 1686 باب فهذه رواية من العرب رحمه الله نقصت من أخرها كما وجد المتتبعون بعض بعض الكتب من كتاب اللقطة وغيره ثم بعد ذلك الرواية الأخيرة أو الرواية المشهورة الرابعة رواية ابن العبد رواية ابن العبد وهو أبو الحسن علي بن الحسن أبو الحسن علي بن الحسن المعروف بابن العبد ابن العبد هذا أحد الرواة أيضا الروا الرواية, الرواية أحد الروايات الأربع المشهورة من سنن أبي داوود، وهذه الرواية تتميز بأنها فيها كلام على جماعة من الرواه لم ليست موجودة في رواية اللؤلؤي وهي الرّيال الأولى الرواية الأشهر والأكثر والتي رواها أهل العلم واتصلت بأسنادهم إلى الخطيب البغدادي ثم اتصلت من اتصلت من بعد الخطيب البغدادي رحمه الله إلى عصرنا هذا برواية اللؤلؤي هذه فيها رواية ابن العبد فيها اضافة يعني فيها اضافة على رواية الاولي في جماعة في كلام على جماعة من الرواة في رواية خامسة اقل شهرة رواية اخيرة وهي رواية الرملي رواية الرملي وهو ابن عيسى اسحاق ابن موسى ابن عبد بن سعيد الرملي المتوفى سنة 320 هذه اقل شهرة من رواية الاربعة لكنها تذكر كثيرا فيها لما تكلم ابو داود رحمه الله على احاديث هذا الكتاب في رسالته الى اهل مكة قال في وصف هذه السنن أو في وصف احاديث هذا الكتاب قال ذكرت فيه الصحيحة ذكرت فيه يعني في هذا الكتاب في كتاب السنن الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض وما فيه من وهن شديد فقد بينته إذن ذكر فيه الصحيح الصحيح قيل في معناه أنه الصحيح قصد بالصحيح لذاته الصحيح لما ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما لم أذكر به شيء فهو صالح وبعضها أصح من بعض وما فيه وهن شديد يعني ضعف شديد الأحاديث التي فيها وهن شديد ضعف شديد فقد بينته يعني لا يسكت عليه أذكر سنبين هذا بعد قليل إن شاء الله فالصحيح قال قصده بالصحيح الصحيح لذاته الذي اجتمعت فيه شروط الصحة الخمسة اتصال السند وعضالة الرواه وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة ما يقاربه مقارب الصحيح قال الصحيح وما يقاربه ما يقارب الصحيح قالوا أنه الأرجح أو يعني جائز أن يقصد بذلك الصحيح لغيره الصحيح لغيره هذا شبيه للصحيح مندرج في نوع الصحيح لكنه أقل أنزل درجة فهو شبه شبيه الصحيح الصحيح, الصحيح لغيره وهو الحسن الذي جاء من من طرق متعدد فنجبر وارتقى إلى درجة الصحيح هذا الصحيح لغيره هذا مشابه وذكرت في الصحيحة وما يشبه وما يقاربه المقارب الصحيح هو المقارب الصحيح هو الحديث الحسن الحديث الحسن اللي نفس شروط الصحة لكن بس فقط في شرط الضبط قفة ضبطه وما يقارب والصالح الصالح للاعتبار الحديث الصالح الذي يصلح للاعتبار وبعضها أصح من بعض طبعا لأنها درجات الصحة متفاوتة وما فيه ضعف شديد فقد بينته التزم بذلك هذه الأحاديث التي فيها ضعف شديد أنا بينته فلا يسكت عليه هذه, هذه أحاديث هذا الكتاب كما بينها الإمام الذهبي رحمه الله على ستة أنواع أحاديث الكتاب كتاب السنن على ستة أنواع يعني ال4800 حديث التي اوردها الإمام أبو داود في كتابه رتبها أو صنفها أو قال الحافظ الذهبي في سير على منبلا أنها على ستة أنواع النوع الأول وهو ما أعلى ما في الكتاب أعلى ما في الكتاب يعني أحاديثه أعلى أحاديث عالية يعني عالية الرتبة صحيحة وهي ما أخرجه الشيخان أحاديث أعلى ما في الكتاب أخرجها التي أخرجها الشيخان رحمهما الله وهذه تشكل تقارب شطر الكتاب يعني ما يزيد على أكثر من ألفين حديث إذا قلنا 4800 السنن يعني ما يزيد عن ألفين مدام أن نحو شطر الكتاب هذه أخرجها الشيخان يعني أحاضر الصحيح هذا النوع الأول من احاديث السنن النوع الثاني ما أخرجه أحدهما ما أخرجه أحد الشيخين ولم يخرجه الآخر النوع الثالث ما لم يخرجه واحد منهما لم يخرجه لا البخار ولا المسلم ولا البخار ولا مسلم رحمه الله لكنها جاءت باسناد جيد جاءت بأسانيد جياد جيدة ليس فيها شذوذ والعل هذا النوع الثالث لم يخرجها, لم يخرجها أحد من الشيخين ولكنها جاءت بأسانيد جياد لا شذوذ فيها ولا عله النوع الرابع من أحاديث هذه السنن وهو ما جاء فيه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء يعني حديث يذكر أبو داود بإسناد صالح قبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين قبلوه لأنه جاء من وجهين طريقين إسنادين يعني لينين فيهما ضعف فصاعدا من وجهين فصاعدا هذا النوع الرابع النوع الخامس ما ضعف إسناده من أحاديث السنن بسبب نقص حفظ راوي يعني سوء حفظ راوي البات الذابي بسبب نقص حفظ راوي فهذا يسكت عنه أبو داوود رحمه الله غالبا يسكت عن غالباً في الغالب يس يسكت عنه لأنه ضعف محتمل قريب ضعف محتمل فيسكت عنه القسم النوع السادس والأخير وهو ما كان بين الضعف شديده ما كان بين الضعف شديدة فهذا لا يسكت عنه لا يسكت عنه أبو داوود رحمه الله بل يبينه بل يبينه وقد يسكت أحيانا إذا كان استفاد بسبب شهرة الحديث بأنه من مشهور يعني مستفيد عند الناس بأن هذا منكر فيسكت على ذلك ليس لأنه ثابت ولكن لاشتهار نكرته الحديث مشتهر بأنه منكر فيسكت على ذلك أحيانا لكن ما فيه ضعف شديد من أحد السنة وهي قليلة قليلة جدا مع ذلك بينها رحمه الله لأنه التزم بذلك فقال وما كان فيه أي في هذا الكتاب من وهن شديد فقد بينته. بينته لا يسكت عنه هذا ما يتعلق بأنواع حديث هذا الكتاب لكنه قلنا أنه يسكت عن الحديث الضعيف الذي سبب ضعفه سوء الراوي ليس طعن في عدالة الراوي يعني الضعف حصل أو نشأ بسبب سوء الحفظ ليس بسبب الطعن في عدالته ما قالوا كذاب أو متهم لكن الضعف بسبب سوء الحفظ في الراوي، فهذا يسكت عليه لأنه ضعف محتمل، هذا محتمل يأتي من طرق أخرى ينجبر، فيرتقي إلى درجة الحسن، لأنه ضعف محتمل يسكت عليه، أو سكوته لأنه ذكر هذا الضعف تكلم عليه ضعفه في كتب أخرى مثل جوابه على أبي جوابه على أسئلة أبي عبيد الاجري أبو عبيد الأجري له سؤالات يسأل فيه أبي داود عن بعض الأحاديث. فيذكر فيه الضعف يذكر الحديث الضعيف يقول هذا ضعيف ابو داود رحمه الله يذكر الضعف فما دام أنه انه هناك ما يحتاج يذكر مره ثانيه يضعفه هنا في السنن المرويه لانه قد ضعفه هناك في في أسئلة في الاجابه على اسئله ابي عبيد الاجري فمعنى فسكوته عن الضعف إما لانه ضعف محتمل يعني ليس ضعفا شديدا ضعف محتمل يعني هذا ليس ضعفا محتمل وهو ليس ضعفا شديدا فهو محتمل يمكن أن يجبر هذا الضعف بمجيء من طرق أخرى، لأنه سبب الضعف سوء حفظ الراوي نقص حفظ الراوي كما هي عبارة الذهبي ضعف حفظ الراوي هي ضعف، ففنشأ ضعف الحديث من هذا، لكنه ضعف إيش محتمل، محتمل يمكن ليس ليس كالضعف الشديد، ضعف محتمل يمكن أن ينجبر من وجوه من طرق أخرى، وقد ذكر أيضا أن في في شرط هذا يقود الكلام على شرط أبي داود أنه رحمه الله يخرج هو والنسائي رحمه الله يخرج أحاديث أقوام لم يجتمع لم يجتمع على تركهم لم يجتمع على تركهم لم يجتمع أحد لم يجتمع لم يجتمع العلماء على تركهم الأحاديث الزوائد في سنن أبي داود يعني زوائده عندنا الكتب ستة الصحيحان وهي الصحيحان والسنن الأربع التي أحدها سنن أبي داود الزوائد الحديث التي زادها أبو داود على الكتب الستة قليلة جدا احديث زوائده قليلة جدا لكنها حسنة الحال احسن حال من زوائد ابن ماجه رحمه الله ابن ماجه وهو سادس الكتب الستة صاحب السنن وهي سادس الكتب الستة ابن ماجه غالب ما ينفرد به عن الخمسة يعني عن الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي غالب ما ينفرد به هو ضعيف أما زوائد أبي داود فتتميز مع قلتها يعني الحديث الزائدة على على البقية الكتب الستة وما هي وهي الصحيحان وسنن ارمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه زوائده على هذه الكتب قليلة جدا لكنها حسنة الحال أحسن حالا من إيش من أحد من زوائدي ابن ماجه رحمه الله لأنها غالب زوائدي غالب زوائد من غالبها ضعيف بالتتبع تبين أن غالبها ضعيف هذا الكتاب فيه مزايا وخصائص وطريق ومنهج اختطه الإمام أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب فمن أهم خصائصه تعدد الطرق الطرق يعني الأسانيد أن يذكر الحديث بإثناد له ثم يتبعه بإثناد آخر طريق آخر يتبعه بطريق آخر قبل أن يذكر المتن، المتن وهو ألفاظ الحديث، المتن ألفاظ الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر في يعني في أحاديث كثيرة في هذه السنن يرويها بأكثر من اسناد يسمى الاسناد يسمى الطريقة وسبب ذلك أنه يعني يذكر هذه الطرق، تعدد الطرق في في في في الحديث، سببها ايش سببها أنه أن في هذه في هذه في, في, في بعض في الطرق زيادة فيها فائدة زيادة إما في السند وإما في المتن فيها زيادة الفاظ إما في الحديث وإما في في متن الحديث إما في لفظ الحديث أو في سنده فيورد هذه الطرق قبل ذكر متن الحديث كما قلت وعند التحول يعني ذكر إسناد ثم ينتقل إلى الإسناد الآخر يقول إيش حاء, حاء كما يصنع مسلم رحمه الله يعني تحويل يعني تحول الحديث أو الاسناد من اسناد إلى آخر على طريقه المحدثين على طريقه المحدثين عندما يرمز إلى تحول الاسناد من اسناد الى اخر بحاء ح يعني أن انه يتحول أو تحويل من اسناد إلى اسناد آخر غرضه من إرادة الطرق هذه المتعدده كما قلت هو ذكره هو نفس بنفسه أو هو نفسه ذكر غرضه من اعداد من من اعاده الطرق في ثقال واذا اعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة يعني من طريقين أو من اسنادين أو ثلاثه فانما هو من زيادة كلام فيه في من كلام فيه عشان كذا لاجل هذا ذكر الاسناد يعني الثاني الذي فيه زياده كلام زيادة كلام في لفظ الحديث في متن الحديث لكن من الاسناد الثاني ليس موجودا في الأول فلذلك يذكر الإسنادين وربما يكونه كلمة زائدة فيه على الأحاديث إما لفظ او كلمة زائدة على الأحاديث فلذلك يذكر الاسنادين أولا ثم يذكر بعد ذلك مثل الحديث أيضا من منهجه أو طريقته أو من خصائصه تكرار الحديث تكرار الحديث يكرر الحديث في أكثر من موضع يكرر الحديث في وهذا مثل صنيع من مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله لكنه لم يبلغ مبلغه البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث كثيرا تقطيعا كثيرا في, في, في أبواب متفرقة لماذا حتى لأن الحديث لأن صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم اختصر له الكلام اختصارا يتضمن جوامع الكلم يعني معنى معنى الكلام القليل الذي يحتمي معاني كثيرة. جوامع الكلم مع كلام قليل لكنه يعتمد يحتم يجتمل على معاني كثيرة المعاني الكثيرة هذه تتعلق بأحكام في أبواب متفرقة فيفرقها يذكر هذا الحديث في هذا الباب ليستشهد به على على حكم في هذا الباب يأتي بنفس الحديث ويذكره في باب آخر ليستشهد به على مسألة أخرى يقتضيها المقام لأن المناسبة لها في هذا الباب ليذكر في حكم آخر فيكرر الابواب الكتب المرتع بعض الابواب الفقهيه لا يعني لا بد فيها يعني لا مناص من تكرار الحديث فيها لكن منها ما هو مكثر في تكرار الحديث وتقطيعه مثل صنيع من الامام البخاري رحمه الله مشهور بتقرير الحديث وتكراره حتى أنه يذكر الحديث احيانا في موضع لا يتبادر إلى الذهن أنه فيه يعني ما ما تتخيل انه ان الحديث سيكون في هذا الموضع هذا طبعا قبل قبل الفهارس وقبل الاجهزه العلميه الان والمكتبه الشامله والمكتبه العلميه زمان في السابق ولذلك كانوا يتعبون يعني كتاب متعب كما يقول الخبراء به على على فضيلته وجلالته وتقدمه في هذا الشان لكنه فيه تعب يعني لهذا بسبب هذا التقطيع من اسباب تقطيع حديث وتكراره في أكثر الموضع حتى قالوا ان بعض الحفاظ انكر وجوء حفاظ أنكر وجود الحديث في البخاري مع وجوده فيه، مع أنه فيه، بسبب إيش؟ بسبب هذا، التقطيع والتكرار إنه يذكر في موضع انت ما يت ما يتبلد إلى ذهنك أنه فيه في هذا الموضع، فلذلك تقول لا لم لم يخرجه البخاري لأنه ما, ما تتصور أنه ذكر في هذا الموضع الذي ذكروا فيه بسبب حمله على ذلك، وهو يريد أن يستنبط منه رقما مناسبا في هذه في هذه في هذا الباب أو لهذه المسألة، كذلك أبو داود رحمه الله. أيضا من مميزات كتابه تكرار الحديث لكن التكرار هذا قليل ليس كتكرار البخاري هذا أقل تكراره للحديث أقل أيضا مما تميز به رحمه الله الدقة في إرادة الروايات الدقة في دقيق رحمه الله كان دقيقا غاية الدقة في إرادة, في إرادة الروايات في كتابه فمثلا يذكر في حديث, في في حديث الاستبراء أو الاستنزاه من البول في باب الاستبراء من البول يقول في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهما يعذبان ولا وما يعذبان في كبير لما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان أما إنهما يعذبان صاحب النصاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنبيما وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول يستنزه يستبرئ يستبرئ من البول يعني أتأكد من خروج البول كاملا ما بقي منه شيء الاستنزاه استبراء لا يستنزهم فذا فهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله عن زهير بن حرب وعن هناد ابن سري عن اثنين حديث اللي هو ايش الاستنزاه من البول أما احدهما فكان يمشي بالنميمة والاخر فكان لا يستنزه او يستبرم لا يستنزه هكذا في رفض سنن ابي داود يستنزه رواه ابو داود عن زهير بن حرب وحما وهناد بن سري لما رما ذكر الحديث قال بعد ايراده وقال هناد يعني أحد الشيخين قال وكان لا يستتر يستتر من الستار استتار ثاني غير الاستنزاء الاستنزاء والاستبراء معنى واحد يستنزه يستبرئ لكن هذا في رواية هناد قال لا يستتر من, من إيش الاستطار استتر من الستره من الاستطار ليس من الاستنزاه ليس من التبر ففي دقته رحمه الله مع أنه مع أنه روى الحديث نفس هذا الحديث عن الشيخين عن زهير بن حرب وعن هناد بن سري لكن هناد ذكر لفظا لم يذكره الشيخ الآخر فسرد او أورد أبو داود الحديث ثم عقب على ذلك بقوله جاب الاختلاف وقال الناد أحد الشيئين بدل يستنزه مكان كان يستنزه يس يستتر كان لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله لكن هو رجح رحمه الله أن المقصود الاستنزاه والاستبراء بدليل أنه عنوان أو تترجم ترجم عنوان الباب عنوان على هذا الحديث رحمه الله بقوله باب من, من يستنز باب الاستنزاه من البول يعني ذكر كلمة الاستنزاه باب من البول ما تكر الاستثار فمعنى ذلك أن أبا داود رحمه الله رجح إيش الرواية الأولى التي التي رواها زهير من الحرب وهي الاستنزاع وهي الأشهر وهي التي في الصحيح الرواية التي في الصحيح وقلنا ان إن حديث التي أخرجه الشيخان تمثل شطر أحاديث هذا الكتاب نصف نصف أحاديث السنن أخرجها الشيخان فهذا منها هذا من الاحاديث التي في الصحيح ايضا التي رواها الشيخان رحمهم الله في صحيحيهما فاستتر إذن كلمة رواية أو الطريق الذي اللفظة الحديث من روايه هناد من حربي هناد السري أيضا في حديث البول في المستحم في باب البول في المستحم المستحم مكان الاستحمام مكان الاقتصال المستحم مكان الاستقسال المكان الذي يستحم فيه يغتسل فيه ففي باب البول في المستحم ذكر الحديث الذي أخرجه عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ويغتسل فيه لا يبولن أحدكم في مستحمه يعني المكان الذي يستحم فيه الحمام اللي نسميه الآن ثم يغتسل فيه يتبول ثم يغتسل في نفس المكان لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يبولن أحدكم في مستحمه مكان استحمامه ويغتسل فيه ليه؟ لماذا لخشية إيش؟ التنجس يتنجس هذا واضح العلة لكن المهم أنه قال أن ابا داوود رحمه الله قال في اثناء هذا الحديث بعد ان قال أن يعني روى متنا الحديث لا يبول أن احدكم في مستحم ثم يغتسل فيه قال في اثناء الحديث وقال أحمد يعني الامام احمد هذا ابو داود يقول وقال أحمد ثم يتوضا في بدل ايش بدل يغتسل الحديث في الأول قال لا يدبل لا يبول أن احدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. لكن أبو داود رحمه الله الذي رواه هذا الحديث عن أحمد رحمه الله قال وعن حسن حسن بن علي قال وقال أحمد ثم يتوضأ بدل الإيش بدل يغتسل يعني حتى الوضوء الوضوء والاغتسال كلها داخلة في الحديث. لكن لفظ الإمام أحمد الذي رواه أبو داود عنه مو يت... م... ليس ليس إيش يغتسل ولكن يتوضأ فصار, ما فصار الحديث عند أحمد إيش لا يبولن أحدكم في مستحمه بدل ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ فإن عامة عذاب القبر من فإن عامة عذاب القبر معظم عذاب القبر من هذا من هذا من عدم الاستنزه بالبول من البول أو الاغتسال مثل الأمر الوارد في الحديث ولهذا قال العلماء إن بالبول من بالبول له خصوصية في عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في هذا الحديث، فقال فإن عامة عذاب القبر منه من هذا من هذا الفعل وهو إيش عدم الاستنزاء، هذا كله يدخل في في عدم الاستنزاء وعدم استبراء وعدم يعني التوقي، عدم التوقي والحذر من النجاسة بدون أن يبالغ في ذلك حتى يصل إلى المسواس، ثم الاختصار. من خصائصه كذلك الاختصار رحمه الله أنه يأتي بالحديث الطويل وهذا أيضا ذكره هو في رسالة كذلك الأهل مكة قال وربما ذكرت الحديث الطويل فاختصرته فاختصرته لماذا يقول لانه, لأنه لو كتبته بطول هذا هذا قوله رحمه الله لو كتبته بطوله لم يعلم كل أحد موضع الفقه فيه يعني في حديث طويل فيه في أحكام فقهية فأنا لو ذكرت لكم لو ذكرت لكم الحديث بطوله يخفى موضع الفقه الموضع اللي أنا أريد أن أستنبط من الفقه لأنه كتابي الذي عقدت كتابي عليه وهو بيان الأحكام في القيام ما يتضح يضيع يضيع في وسط طول الحديث الحديث طويل فيه أحاديث طويلة فيه كتب مصنف فيها الأحاديث الطوال ألف فيها الحافظ الطبراني أبو الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد له كتاب الأحاديث الطوال فيه نحو أكثر من 62 حديثا كل أحاديث طويلة يعني صفحتين ثلاثة أربعة صفحات حديث واحد حديث فهذه الحديث الطوال وهذه قليلة في أبي داود لكن هذا ما ورد منها من حديث طويل فإنه إيش يختصره حتى لا يضيع موضع الفقه منه ما يعلم كل أحد موضع الفقه منه فلذلك اختصرته قال هذا سبب الاختصار وقد يختصر الأسانيد في الأسانيد فيأتي بالإسناد الحديث ثم يقول وبنحوه راهو فلان أو يقتصر الحديث يأتي بالحديث يذكر مثلا الحديث ثم يقول وراه فلان بمعنى يعني ما يكرر اختصار اختصارا أيضا حتى لا يطول هو لأن الكتاب أصلا هو قال اختصرته اختصرته من من من حوالي خمس مئة ألف حديث اختصرت منه هذه الأربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال يكفي المرأة لدينه منها أربعة أحاديث ما هي اختصرته من خمسمائة ألف حديث قال ويكفي المراه لدينه منها يعني يعني جوامع الكلم التي تندرج فيها أحاديث الأخرى وتدخل فيها الأحكام وأبواب كثيرة أربحت احدها إنما الأعمال بالنيات الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث الحلال بين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات قال يكفي المرأة يقول أبو داود رحمه الله من الأربعة آلاف وثمانمائة حديث يكفي المرأة لدينه هذه الأربعة الأحاديث للاجتمالها على مقاصد الدين وعلى مقاصده العظام وأحكامه الكبرى و يعني تتخللها تخ... أو تندرج فيها احاديث كثيرة تحت هذه الاربعه الاحاديث ليس المقصود ان هذه الأربعة تغني عن الاربعه وثمانه فعليلا لا هذه ليست فيها احكام كثيرة لكن هذه الاصول لذلك قال الخطابي رحمه الله انه لم يؤلف احد في اصول العلم مثل ما صنع ابو داوود في اصول العلم وامهات الفقه ما احد الف مثل ما صنع ابو داوود مثل مثل مثل ما صنع داوود لم يسبق أحد لذلك فهذا دليل على ذلك هذه اصول العلم الاربعه هذه اصول العلم النبوي أو أصول الأحكام الشرعية هي مندرجة بطريق صريح أو بالمفهوم يعني بالمنطوق أو بالمفهوم داخلة مندرجة تحت واحد من هذه الأحاديث الأربعة التي تكفي المرأة بدينه عناوين كتاب العناوين التراجم التي يقول عنها التراجم, التراجم, التراجم هي العناوين تراجم كتاب يبدو داود يعني الحديث الذي يعنون عليه يترجم له يعني يعنون عليه هذه التراجم في الغالب مختصرة لأنها مصوغه صياغة فقهية تراجم أبي داود يعني عناوين التي يعقدها للأبواب الحديث يأتي بحديث فيبوب عليه بأن يقول مثلا باب البول في المستحم مثلا باب البول في المستحم أو الاقتصال فيه عبارة مختصرة لكنها مصوغه صياغة فقهية محددة لذلك اختصره حتى تكون عبارة فقهية مصوغه صياغة محكمة فلم يطول بخلاف عبارة البخاري أو تراجم البخاري لأنها فيها فيها, فيها استفاضة وفيه أو لذلك يتكلم عليها العلماء كثيرا والفوا فيها الكتب تراجم البخاري, تراجم البخاري فيها كتب كثيرة في فقط في التراجم يعني عناوين الأبواب التي تحتها الأحاديث التي تحتها الأحاديث فهذه العناوين في ابي داود مختصرة اختصارا لأنها صيغه صياغة فقهية وأنها تتميز بأن أيضا فيها ميزة مهمة وهي مسألة التشويق مسألة التشويق فيها تشويق صاغها أبو داود رحمه الله عناوين الأبواب عناوين الأبواب صاغها صياغة فيها تشويق للقارئ تلف نظره تشوق وحتى حتى ينظر إلى ما تحت هذه الترجمة يعني ما يمر عليها مرور ككذا لما يسمع أو لما يقرأ يقع نظره على يقع لما يقع نظره على ترجمة من التراجم يعني عنوان من عناوين من عناوين الأبواب لا يتركها لا يستطيع ولا يملك أن يترك هذه ترجمة حتى يقرأ إيش ما تحتها من الحديث لأنه شوق مثال ذلك مثال ذلك أنه قال رحمه الله باب المأموم ها باب المأموم ينعس والإمام يخطب باب, الإمام باب المأموم ينعس ها والإمام يخطب الذي يقرأ هذا العنوان يعني طالب العلم قد, يقصد قد يفهم المقصود من ذكر العنوان لكن أكثر الناس لا يدري ما مقصود أبي داود رحمه الله بهذه الترجمة يعني إيش الحالة هذه ما هي باب المأموم ينعس والإمام يخطب ما استفدنا شيء يعني ما خرجنا من هذه الترجمة بشيء أليس كذلك ما خرجنا من شيء خرجنا بأنه في مأموم ينعس والإمام يخطب بس حالة يعني هذه حالة أمامنا لكن ماذا نفعل نصنع ماذا نستفيد ما فيه فهو, فهو يعقد رحمه الله أو يذكر بعض التراجم بهذه الصيغة تشويقا للقارئ حتى إذا استجلبه حتى يعني يقوي عزمه على أن ينظر إلى الحديث الذي ترجم في تحت هذه التحريات الحديث أليس كذلك هذه ترجمة هي ترجمة لحديث عنوان لحديث فلما يقرأ ترجمة يشتاق إلى ما بعدها في تشويق زي ما يسموه الآن نسمعه الآن في, في في الإخراج الفني في البرامج أو في في في كثير وفي كتب وفي غيرها ما ما يتفنن في الإخراج تشويقا للقارئ أو للناظر إذا كان أجهزة يعني منظورة أو كتب أو غير ذلك مقرؤة أو منظورة فيصنع المخرجون أساليب للتشويق فالمهم أنه عقد هذا الباب وترجم بقوله باب المأموم ينعس والإمام يخطب ثم ذكر بحده تحته حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إذا نعس أحدكم إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره شوف اللفظ الحديث عم حتى من الترجمة يعني لفظ الحديث ليس فيه الإمام مخطوب لكن يدخل فيه هذا الحال هذه الحالة التي ذكرها في الترجمة المقصود أن, أن أبا داود رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله بقول أو بعبارة لا يفهم منها المقصود هو متعمد لذلك متعمل بذلك قاصدا أن يشوق القارئ حتى يعني أخذ بيديه أو يأخذ بنظري حتى يقرأ الحديث الذي بعده ولا يمر عليه مرورا يشوقه إلى ذلك فالحديث الذي بوب عليه هو قول صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره لكن هذا إذا نعس في في في حلقة الدرس مثل هذه فيتحول معنا أنه قطع عن الدرس وفارقنا وتركنا بسبب هذه العلة أو هذه المشكلة الكلام أنه لما يكون الجالس لوحده ما يسمع درس أو كذا فنعس فيتحول إلى مكان آخر وهذا المقصود به تنشيط يعني التنشيط وبعث لأن قيامه من مكان إلى مكان لأنه إذا استمر ينعس سوف يستمر في النعاس إلى ما لا نهاية وقد يتمدد ويتحول المتمسد إلى مكان نوم يعني يبدا بالنعاس ثم يستمر في النعاس حتى يتمدد ياخذ يا ياخذ على ذنبه فحل هذا اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نصحه صلوات الله وسلامه عليه بحل يسير سهل انه يتحرك من مجلسه يقوم من مجلسه يروح بعيد يقوم من المكان فيه حتى يمشي مو يقوم يعني خطوتين لا يتحرك مسافة حتى تتحرك الدورة الدموية في جسمه فيذهب عنه النوم الذي وفي الغالب يكون نوم في المسجد هذا في الغالب أن يكون من الشيطان حتى يعني يصرف صاحبه عن الحظوة بالأجر والثواب من قراءة وصلاه وذكر وطواف إذا كان هنا كما هنا في الحرم فيصرف عن ذلك الشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو وعداوته أسالب عداوتي لا نهاية لها فمن ذلك أنه يأتيه في الأماكن الشريفة وفي الأمواضع الشريفة فينيمه على ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين